وَإِن كُنتُم مَّعَ النَّاسِ فَإِنَّهُ لَمْ تَجِدُوا كِتَابَ فِرْهَانٍ مَّن قَ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّي الَّذِي تُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَسْتَكِ اللَّهَ رَبَّهِ وَلَا تَكْتُمُشْ ثابا <تسجيل> وَمَنْ إِنْ ثُمَّ فَإِنَّهُ أَنْتُمُ الْقَلْبُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ لِي إلا غيما في السماء توامط في الأمر وإن كنت فيغفر لمن يشاء ويعلم من يشاء والله أكبر آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون قد ان في قبين احد من وصولي وان كنتم معنا اعطانا اقرانك رب فَمَا وَإِلَيْكَ <سؤال> مُصِيرُ يُكَلِّفُ اللَّهُ غُنَّ إِلَّا الْعُصَا لَا وعليها من كتسب طبنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واحق عنا واغفر لنا وارحمنا